ريال على موقع تيمشي كيلو دوت كوم كل زعل اللي مخبي وكره اي ما تساويش كنت مخلص قلبي صاف فقرهو كنك تعيش من الوجع دبل طيونك كل صغرا وحزين كله شايف انك تمام مع ان حالتك مش بخير شايف عينيه بتبكي ليه وجواك احساس بالندم معذور وساكت من زمان كاتم في قلبك الالم ليه مفيش نور فضلك Oh, call it تصرف بالسعاك كتير ولا حد بيسمعك واللي مد ايده ليك كان موحي وقعك زادت عليك حمول يا قلب والدنيا حي بتلدعك كنت طيب وبغباك بتعليك بتبكي لي وجوهك إحساس بالندم معزول وساقيت من زمان كتب في قلبك الأ. ريا على موكا دي جي